من بنات الريح لصفر جفور كأنها ضبي الفلا بجفالها من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها من بنات الريح لصفر جفور كأنها ضبي الفلا بجفالها من وت ما شفت وأصفى بالمثول الله اللي بالجمال أصخى لها زينها ما شفت وأصفى بالمثول الله اللي بالجمال أصخى لها تستذيرك حيلتي من كل زول ما يصخرها سوى خيالها من بنات الرين لصفر الجفور سنها ضبي الفلا بإجبالها ود الخيال عسى في الخيول زينها في دقها وجلالها. أذكر الله كل ما قامت تجول، واحمد الله خصني بحبالها. أذكر الله كل ما قامت تجول. واحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرع الطبول فتنت اللي خاف قال يبرأ لها من بلات الرئي لسفر الجفول كنها ضبي الفلا بجبالها من ود الخيا على السفر على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها ضافيا القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصف السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها الفلا بجفالها من ودى الخيا عسى فالخيول زينها في دقها واجلالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحب حقيقة ما طالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحبة حققت ما طالها كل رجل في حياته لم يُول والهواية تمتلك رجالها من بنات الري لصفرا جفول كنها ضبيا الفلا بجفالة من وات الخيال السباق يُول وید نگه ها